بوك تو تسعة وخمسون تسعة وخمسون بوستي في مكتب البريد في مكتب البريد ميساً لهم بوستي أين يوجدو؟ أقرب مكتبي بريد؟ أين يوجد أقرب مكتب بريد؟ أونجبيتك ماتكا لهما لب هل المسافة بعيدة عن أقرب مكتبي بريد؟ هل المسافة بعيدة عن أقرب مكتب بريد؟ ميسسون لهن postage لاتكك. أين يوجد؟ أقرب صندوق بريد؟ أين يوجد أقرب صندوق بريد؟ من طارب سامباري أحتاج لبعض طوابع البريد. أحتاج لبعض طوابع البريد. үйден көртілге және لأجل بطاقة ورسالة. لأجل بطاقة ورسالة كوينكا كاليس بوستيمكسو أمريكا كم أجرة البريد إلى أمريكا كم أجرة البريد, البريد إلى أمريكا كم وزن الطرد كم وزن الطرد Voinko lähettää sen ilmateitse? Heljonkinuni Erseluhu Bilberid El Jawi? Heljonkinuni Ersiluha Bilberid Kuinka pitkään kestää, kunnes se on perillä? Kem jahtajuuakt Hatta Jassel? Kem jahtajuuakt Hatta Jassel? Mistä voin soittaa puhelun? أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ أين يمكنني أن أتصل بالtelephone؟ ميس سان لاهيم بوهالين توجد أقرب كابينة تليفون؟ أين توجد أقرب كابينة تلفون؟ أنكتيلا هل عندكم بطاقات تليفون؟ هل عندكم بطاقات تليفون؟ Onkoteilla puhelinluetteloa. هل عندكم دليل التليفون؟ هل عندكم دليل تليفون؟ Tiedatteko idavallan suunta numeron? هل تعرف كود مفتاح النمسا؟ هل تعرف مفتاح النمسا؟ Odottaka hetki niin otan siitä selvää. لحظه سأبحث عنه. لحظة سأبحث عنه. Linja on aina varattu. الخط مشغول باستمرار. الخط مشغول باستمرار. Minkä numeron valitsitte? أي رقم الذي اتصلت به؟ Aiya raham elledi attasaltabe. Teidän pitää ensin valita nolla. Jemberi awalen ja tadrat a suffer. Jezib awalen ja tadrat el suffer.